شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا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 الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مطام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأن لهم يوم يرونها لم يلبتوا إلا عشية أو ضحاها